وَلآخرَِةُ ولا خَرُ لك منن الأولى وَلآخِة خَرُلَك من الأُول وَلا سووفَ يُعطكَ رَبّكَ فتَرض وَلا سووقَ يعطكَ رَبّك فتغرب ألم يجد كتيم فآوى ألم يجد كتيما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ